أعوذ بسم ا ل ل الله الرحمن الرحيم ث موسوعه ا ل ن ا ب ا ف ي للعلوم ا ن ا س ل ا م ي ه you、uh -huh. إذا ا ل ج ح ي م ا ل ا س ع ا إذا الجحيم مسعرا